يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسل اللهم رب البيت أسألك بجاء أهل البيت أن تيسير لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاي أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسرني خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت en tuyessir li khair bayt hattà la n'قول ya layt allahumma rabba albayt as'aluka bijay ahli albayt en tuyessir li khair bayt la n'قول ya layt allahumma rabba البيت أسألك بجاي أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاي أهل البيت أن أنت يسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاي أهل البيت أنت يسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت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 أن تيسر لي خير بيت حتى لنقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك مجاه أهل البيت أن تيسر لي خير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 حتى لنقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاي أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لنقول يا ليت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 Allahumma Rabb al-Bayt As'aluka bijai ahli al-Bayt Antu yassir ali khayr bayt Hatta la naqula ya layt Allahumma Rabb al-Bayt As'aluka bijai ahli bayt Antu yassir ali khayr bayt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 اسالوك بدي جاي اهل البيت أن يا سيدي خير البيت حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت اسالوك بدي جاي البيت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 hatta la naqula ya layt allahumma rabbal bait as'aluka bi ahli al bait anta yasirru khayr rabbayt la naqula ya layt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 Anta yassir al-khayr bayt hatta la naqul ya nayt Allahumma rabban bayt as'aluka bi jay ahli al-bayt anta yassir al bayt la naqul ya nayt Allahumma rabb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 حتى لنقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أن تيسر لي خير بيت حتى لنقول يا ليت اللهم رب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 أنت يسر لي خير بيت لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاه أهل البيت أنت يسر لي خير بيت حتى لا نقول يا ليت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 أن تيسر لي خير حتى لا نقول يا ليت اللهم رب البيت أسألك بجاي أهل البيت أن تيسر لي خير حتى لنقول يا ليل اللهumma rabb al bayt as'aluka bi jahi ahli al bayt an tusirni khayr al bayt hatta naqul ya